آممَن الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إلَيْهِ مِ الرَبِّهِ وَْمُؤمنِون كلُلٌّ آمَنَ بالِل كلُلٌّ آمَنَ بالِل كلُلٌّ آمَنَ بالِلهِ وَمَلائكَتِ وَكُتُ بهِه وَررسُِ آمَنَ بالِلههِ وَمَلائِكَتِ وَكُتُ بهِه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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر أنت مولانا انْتَ مَوْلَانَا فَنَصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ انْتَ مَوْلَانَا فَنَصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ انْتَ مَوْلَانَا فَنَصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ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 رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعف مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا على القوم الكافرين انت على القوم الكافرين امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله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 رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعِفْرًا عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَعِفْرًا عَنَّا انت مولانا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل امن بالله كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله لا نفرق بين احد من لا نفرق بين احد من رسله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 رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعِفْرًا عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَعِفْرًا عَنَّا انت مولانا فناصرنا على القوم الكافرين انت على القوم الكافرين انت على القوم الكافرين آممَن الرَّسُول بِماَا أُنزِللَ إلَيْهِ مِ الرَبِّهِ وَالْمُؤمنِنون كلُلٌّ آمَنَ بالِل كلُلٌّ آمَنَ بالِل كلُلٌّ آمنَ بالِلهِ وَملائِكَتِ وَكُتُ بهِهِ وَرُرسُِ آمَنَ بالِلهِ وَمَلائِكَتِ وَكُتُ بهِه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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر أنت مولانا انْتَ مَوْلَانَا فَنصُرْنَا على الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ انْتَ مَوْلَانَا فَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ انْتَ مَوْلَانَا فَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعف عنا انْتَ مَوْلَانَا فَنصُرْنَا على الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ انْتَ مَوْلَانَا فَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ انْتَ مَوْلَانَا فَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انتم مولانا على القوم الكافرين انتم على القوم الكافرين انتم مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آممَن الرَّسُول بِمَا أُنزِل إلَيْهِ مِ الرَبِّهِ وَْمُؤْمنون كلُلٌّ آمَنَ بالِل كلُلٌّ آمَنَ بالِل كلُلٌّ آمَنَ بالِلهِ وَمَلائكَتِه وَكُتُ بهِه وَرُرسُِ آمَنَ بالِلهِ وَمَلائِكَتِ وَكُتُ بهِه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 لا نفرق بين احد من رسله لا نفرق بين احد من لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف مولانا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 رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعِفْرًا عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَعِفْرًا عَنَّا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 رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعِفْرًا عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَعِفْرًا مَوْلَانَا انت مولانا فناصرنا على القوم الكافرين انت على القوم الكافرين انت على القوم الكافرين آممَن الرَّرسُولُ بِماَا أُزِللَ إلَيْهِ مِ الرَبِّهِ وَْمُؤمنِنون كلٌّ آمَنَ بالِل كلُلٌّ آمَنَ بالِلله كلُلٌّ آمَنَ بالِلهِ وَمَلائِكَتِ وَكُتُ بهِهِ وَررسُولِ آمَنَ بالِلهِ وَمَلائِكَتِ وَكُتُ بهِه لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين احد من رسله لا نفرق بين احد من رسله لا نفرق بين احد من لا نفرق بين احد من رسله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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر أنت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت على القوم الكافرين انت مولانا على القوم الكافرين امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف مولانا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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعف مولانا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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف مولانا انت مولانا فناصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فناصرنا على القوم الكافرين على القوم الكافرين آممَن الرَّسُول بِمَا أُنزِللَ إلَيْهِ مِ الرَبِّهِ وَالْمُؤْمنون كلُلٌّ آمَنَ بالِله كلُلٌّ آمَنَ بالِل كلُلٌّ آمَنَ بِلهِ وَمَلائكَتِه وَكُتُ بهِه وَرُرسُِ آمَنَ بالِلهِ وَمَلائِكَتِ وَكُتُ بهِه لا نفرق بين احد من لا نفرق بين احد من لا نفرق بين احد من لا نفرق بين احد من رسله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 رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعِفْرًا عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَعِفْرًا مَوْلَانَا انْتَ مَوْلَانَا فَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ انْتَ مَوْلَانَا فَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ انْتَ مَوْلَانَا فَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ من ربه والمؤمنون كل آمن بالله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 رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعِفْرًا عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَعِفْرًا عَنَّا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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعف مولانا انت مولانا فناصرنا على القوم الكافرين انت على القوم الكافرين انت على القوم الكافرين آمَن الرَّرسُول بِماَا أُنزِللَ إلَيْهِ مِ الرَبِّهِ وَْمُؤمنِنون كلُلٌّ آمَنَ بالِل كلُلٌّ آمَنَ بالِله كللٌّ آمَنَ بالِلهِ وَمَلائِكَتِ وَكُتُ بهِهِ وَررسُولِ آمَنَ بالِلههِ وَمَلائِكَتِ وَكُتُ بهِه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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعف مولانا انْتَ مَوْلَانَا فَنصُرْنَا على الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ انْتَ مَوْلَانَا فَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ انْتَ مَوْلَانَا فَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ آمن بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ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 رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعِفْرًا عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَعِفْرًا عَنَّا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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف مولانا انت مولانا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آممَن الرَّسُولُ بِمَا أُنزِللَ إلَيْهِ مِ الرَبِّهِ وَالْمُؤمنِنون كلُلٌّ آمَنَ بالِل كلُلٌّ آمَنَ بالِل كلُلٌّ آمَنَ بالِلهِ وَمَلائِكَتِ وَكُتُ بهِه وَرُرسُِ آمَنَ بِلهِ وَمَلائِكَتِ وَكُتُ بهِه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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا أنت مولانا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 انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف مولانا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 انت مولانا فناصرنا على القوم الكافرين انت مولانا على القوم الكافرين انت مولانا على القوم الكافرين